والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذين ينفقون مَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ما رجقه الله وما ذا على لم امن بالله وسلم في اخر وانفق في الله وكان الله بهم عليما إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّهِ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِمِ اللَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً واع اي ويم انكله اذرا عظيما فتيفا اذا جن من كل امه بشهيد وجئنا بك وَجِئْنَا بِكَ عَلَاهَا أُولَئِ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَاهَا أُولَئِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لو تسوى بهم الأرض يوم إذ يودت للذين كفروا وعطوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا دَوَا بِي وَيَكُونُ مَا يَفْعَلُونَ نُورًا حَرِيقًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتفلوا حتى تعلموا إن كنتم مرضاء على سفر أو جاء أحد منكم من الغافر أَوَلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنفَتُمُ أو أَوَلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا فَتَيَمَّمُوا فتيم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 تضيل السبيل يكثرون الضلالة ويريدون أن تضيل السبيل